فجعلناهم جثاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ضانوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين ضانوا سمعنا فتا يذكوهم يقال له ابراهيم ضان فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون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 وَلَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ففي اللَّهِ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْ لَا يَا نَارُ كوني بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ